الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ن ش ت ع ي ن ا ه ن ا ل ص ر ا ط المشتقين صراط الحجيج ا ل ع م ت عليه غ ي ر المغضوب ك ح ك ه م ولا الضال اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله هدى الاحوى سنقراك ث ل ا س ه من نساء الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر ان نفعت الذكرى